Book to år 32 tredive, Isnani på restaurant fire Filmatam Arba, Fi Almatam Arba, indgang på fritter med ketchup. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. وثو غانه مالمايونيز واثنان مع المايونيز واثنان مع المايونيز وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة وثلاثة سجق محمر مع الخردل المسترد. ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ هاي بنا. عندكم فاصوليا؟ عندكم فاصوليا؟ هاي بلمكول. عندكم قرنبيط؟ أه عندكم قرنبيط؟ يمكن yeah, قتل الذبائح. أحب أكل الذرة. أحب, yeah, أحب أكل الخيار. Yeah, أحب أكل الطماطم. أحب أكل الطماطم. Kan أيضا أكل الكراث. أتحب أيضا أكل الكراث. Kan du også godt أيضا أكل مخلل ملفوف. أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف أتحب دو أكل العدس أتحب ايضا أكل العدس كان اكل الجزر اتحب أيضا أكل الجزر أتحب أيضا أكل البروكلي. أتحب أيضا أكل البروكلي. أتحب أيضا اكل الفلفل الحلو. أتحب أيضا اكل الفلفل الحلو. Yeah, لا أحب البصل. لا أحب البصل. لا أحب الزيتون. لا أحب الزيتون. لا أحب الفطر. لا أحب الفطر.